غَيْرِ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا ضَالِّينَ <تصفيق> <تصفيق> كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ <أجوه> إِلَىٰ رَبِّهَا <ووجوع> يَوْمَئِذٍ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ <تصفيق> وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّامُو يا ربك يوم اذني المساء فانا صدقت ولا صلنا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى ان هي تتمط او لا لك فاولاكم ما اولى لك فاولا ايحسم ال أن يترك سدا ألم يكن طفة من مليينا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه السوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموضى